ت أُرُصُلُم أَفِي اللهِ شَككُم فَاطِلِ السَّمواتِ وَأَرض قلَت أُرُصُُم أَفِي الليهِ شَككُم فاطِل السَّمواتِ وَأَرض يدَكُم يُؤْخِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ آجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَ